<تصفيق> <تصفيق> يا ونت يا نينوم لما تا وانا صابر يا ونت يا نينوم حجر ما وش طامس بره هو روح روح روح السل